بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون وإنك لعلا خلق عظيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُمْتَدِّينَ لم تدهن فيدهن ولا تطع كل حل لا سَناسم عَخُرطُم إِ بَلَنَّ كَمابَلَ صحابَ الجََّ كمامَا بَلَن صحابَ جََّةِ إذ أَقُسَم إِذ أَقُسَمُ ل يَصْنمَّمَا مُصبِحم وَلَا يَستَثون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتن الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين على حرد قادري فلم نراها قالوا اننا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 لَنَا إِنَّا كُنَّا قَاضِينَ أَسَ رَبَّنَا أَيُّ بَدَلٍ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أكبر لو كان 121. فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 122. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 123. أفنجعل المسلمين كالمجرمين 124. كيف تحكمون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 أَمْ تَسل مجر فَو مِ غرَ من مغرم مُثقَلون أَم عيادَهُ الغَيبُ فَوم يَكتُظون فَصِلحُكْمِ رَبّكَ وَلا تَكُ كَ صَاحِ بِحوتِ إذاد إ الناد إذ وَهُوَ مَكْذُون لَ مَتُمَّ مِنْ رَبِّهِ لَنُبذَ بِالْعَرَاءِ لَنُبذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدِينٌ فَجِئْتَ بِرَبٍّ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْنِ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ هو لمجنون وما هو الا